ثم قال ربنا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين والحديث عن هذا تفصيلا من الله جل وعلا على عباده بأن من عليهم بالبصر والبصيرة فقال ممتنا ألم نجعل له عينين وأعظم ما يمكن أن تؤتاه العينين في الآخرة لذة النظر إلى وجه الله العظيم وحتى تنال العينان هذه المنزلة لا بد من غض البصر في الدنيا ولا بد من أن تكون العينان جارحتين تطيعان الله قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار وذكر منهما عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشية الله ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يذلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ولما ذكر الخلق الأخيار من خلقه قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هؤلاء وأضرابهم عرفوا نعمة العين